شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجر أئن لنا لأجر يَهُمُّوْنَ وَقَالُوْ فَقَالُوْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّنَا لَنَحْنُ الظَّالِمُوْنَ فَأَلْقَوْا سَحَرَتَهُمْ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ فَأُلْقِيَ السِّحْرُ رب موسى وهارون قال ان كنتم له قبل اناذنا لس انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا نسوا فانتالمون ويصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا